عدد ما في علم الله صلاطا دائما بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله, صلا الله صلاة دائما بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاطا دائما بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا